فدعوتنا يا اخواني في الله ما هي دعوات استعراض عضلات ان تكذب والله نحن نحب الطالب المؤدب الذي ما تاتي منه اي شوشة نحبه ونجعله على رؤوسه والذي يزوبع بمكرهنا اين دماج الا نعتبر بدماج يعني العبر تمر بنا بدون اعتبار والمواعظ تمر بنا بدون اكتعاب نعوذ بالله من الاخره هذه الاخره على جهله على عمى لا بد نعتبر فالذين كان عندهم زوبعه في دماج انظروا إيش سببوا لدماج وصلوها الى البلاطه هذه الزوبعه هذا استعراض العضلات والطعون في أهل العلم وكل واحد يريد أن يظهر نفسه وأن يشهر نفسه هذا خطر والله خطر على الدعوة وخطر على الأفراد وعلى الجماعات وعلى المجتمع هذا ما نقبله الطالب لا بد ان يلزم الادب مع معلمه ومع العلماء ومع الدعاه ومع المسلمين من ظهرت حزبيهته هذا انتهينا منهم هذا انتهينا الذي هو حزبية او من اصحاب البدع لكن أيضا نحن ما نشغل انفسنا بهم ما نشار انفسنا بهم وقال انتهينا منهم أذكر من كلام الشيخ مقبل رحمه الله عليه وهو مسجل في شريط قال يا اخوان تعجبني كلمته الشيخ ابي ابراهيم محمد بن عبد الوهاب وفقه الله يقول لا نضيع اوقاتنا في الحزبيين كلمه على الناشم كلام طيب كلمه على الناشم تهتم يا طالب العلم بطلب العلم تحمد الله الذي من عليك بهذه المراكز مراكز أهل السنة والجماعه بعد أن كان ما لها وجود تحمد الله ولابد أن تحافظ عليها ما يكفي أن يقوم بالمحافظ عليها الشيخ شيخ المركز في معبر أو في مفرق قبيش او في الفيوش او في الحديده ما يكفي شيخ وحده كلكم هذه نعمه خير من الدنيا وما فيها الكل يحافظ عليها ومن جمله ما نحافظ عليها بل بلزوم الطاعه بلزوم الطاعه طاعه الله وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام المعاصي سبب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 لا بد مستقيم على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحول دار الحديث الى قيل وقال وغيبه ونيه وفلان فعل وفلان صنع وكلان. هذا هو بدايه الانحراف انظروا اين كان الدماج تاج كان الدماج تاج على رؤوس المؤمنين ولما جاء القيل والقال والغيبة والنميمة والسب والاحتقار والصغرية والاستهزاء والطعون اين صارت صارت على البلاطه كما يقال فعلينا ان نتقي الله في هذه الدعوه لا تمرد قلبك وذاك الذي يعطيك بعض الكلمات يريد ان يمرض قلبك ابتعد عنه قل له يا أخي أنا جئت ونظف قلبي ما جئت لطفه انظر إلى بعض الناس في دماج لما كانوا يستمعون للقيب قال أين وصل بهم من استمعوا للقيل والقال حتى حصل التباغض والشحناء والتحزبات والى ان انتهت ذبايح ان شاء الله تعود اذا عادت لاهلها خير نعمه فانا انصح القائمين على المراكز سواء كان الشيخ عبد الرحمن وفقه الله او الشيخ الامام وفقه الله او الشيخ البرعي او الشيخ عبد الله مرعي في الشح وجميع القائمين على المراكز اخونا ابو عمار وفقه الله عندنا في العديده اخونا احمد سالم في الحسينيه والشيخ حسن عليه وفي شبوه الى غير ذلك ان يحافظوا على مراكزهم لا يقبلوا شوشره شرح ابدا في أي عالم نحن نحترم العلماء جميعا نحترم علماء الحجاز وعلماء نجد وجميع العلماء في العالم المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام نحترمهم ونقدرهم ونجلهم وهكذا في اليمن لما السنة ونجعلهم على رؤوسنا ما نقبل في أي عالم همز ولا لمز لا في اليمن ولا في الحجاز ولا في نجد ولا في مصر ولا في السودان ولا في اي مكان ما نقبل الهمز واللمز في عوام المسلمين كيف نقبله في العلماء الهمز واللمز ما نقبله في عوام المسلمين نجعل عوام المسلمين مهزله وسخريه وهذا يستهزئ بفلان وهذا بفلان نقول اتق الله احفظ لسانه انت طالب علم فأدب بادب العلم اما الدعاء والعلماء من باب الاولى ومسألة الحزبيين قلنا لهم نحن نبرأ الى الله من كل من خالف الكتاب والسنة نبرأ الى الله من كل من خالف الكتاب والسنة كل بحسب مخالفته فلا نقبل في صفوفنا إلا أهل الأدب مؤدبين الذي لا يشتكي ولا يشتكى به هذا عندنا ما شاء الله رقم واحد لا يشتكي ولا يشتكى به مؤدب محترم مهتم بدروسه يحفظ يكتب يرتب دروسه يراجعها يدعو إلى الله تعاون في الدعوة إلى الله عز وجل يعلم اخوانه نقول هذا, هذا إنسان موفق فالله الله في الاهتمام بحضور الدروس الله الله في التعاون على البر والتقوى اعتبروا يا إخوتي في الله بارك الله فيكم اعتبروا بدماج أم المراكز اعتبروا بدماج أمكمكم كيف كانت في حياته الإمام الشيخ مضى رحمه الله عليه كيف كانت شعله من نور وليس من نار ما عندنا نار شعله من نور ألفه ومحبه وموده واحترام ورحمة وشفقه وعلم وعمل وتعليم وخير وصله رحم ودعوه الى الله والى اخره ولما جاء الحجور كيف ماذا فعل دمرها مزقها اهلكها جاء الدمار عليها قبل الحوثيين الحوثيون ما جاءوا الا بعد ان دمرت دماجها وصارت شذر مذر فيما بينهم سباب ولعاب وهتام ومضرابه ومقاطعه ومدابره ومهاجره وتحذير وطعون للعلماء وشر وشتم وفتاوى بعرض ادله لا ختام ولا زمام يصح ما الحو الحوث ما جاؤوا الا في الاخير وهي مدمره ما فيها الا من هو من, من المترديه والنطيحه إلا ما رحم الله وقليل ما هم وهم تحت تحت الضغوط وتحت المطرقه والنيشه اسكت الا والا يا ويلك لا نحن نحن نبرئ الى الله من مما عمله الحجوري في الدعوه والحمد لله نحن من كم قلت انا الحجوري لا يمثل الدعوه لا يمثل السنه ولا يمثل الاسلام ولا يمثل العلماء يمثل نفسه فقط هذه قلناها من فتره في ايام وجوده في ايام قوته وما نزل على هذا نعم اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد رواه البخاري من خالد خالد بن الوليد رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه وقع في خطأ فقال الرسول هذا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ألا نقول هذا نحن في الحجور والله لا مقارنة بين الحجور وبين خالد. والله لا مقارنة أخطاء الحجور بالمئات إن لم, إن لم تكن بالآلات وخالد خطأ واحد ومع ذلك حرصت سنة الرسول ان نكبر الى الله من خطا حتى لو كان هذا الخطا من انسان تحبه الرسول عمل بالايه الكريمه في اخر سوره الشعراء فقل اني بريء مما تعملون فان عصوت فقل عصوت اني بريء مما تعملون الرسول يعمل بالقران فهو قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالق في واحدة منك الطواحدة فالحجوه كم الأخطاء التي ارتكبها في في مجالات شدة ليس فقط في, في لاب الدعوه حارش بين الناس وحارش بين الطلاب وحارش بين القبائل وحارش بين العلماء وحارش بين مشايخ القبائل وحارش بين الدولة وأفراد الدولة وعمل الذي عمله اتقوا الله في أنفسكم يا طلبة العلم اتقوا الله ما نريد إنسان حجور ثاني انتبه. ما نقبل والله إنسان حجور ثاني يأتي بالقلق والبلابل ويفتي من راسه اما ان نفعل كما فعل الحجوري سماهم مشايخ الدار وقال عبد الحميد الحجوري يصلح لفتوى الحجوري هو نفسه عليه نظف وهو نفسه, نفسه يحيى ما معه لا يستحق ان يكون من اهل الفتوى هو افتاهم بالحرب في اليمن كان سيشل اليمن بالحرب لولا ان الله قيض العلماء علماء اليمن جزاهم الله خير اهل الحكمه والفقه والحنكه واهل فقه الواقع ونظروا في الامر وتشاوروا جزاهم الله خير وقالوا لا نحن لسنا دوله لسنا دوله نحن دعوه فقط ولسنا منظمه ولا جبهه ولا مقاومه نحن نحمل قال الله وقال الرسول باللين باللين وبالحكمة وبالتي هي أحسن من قبل منا نصيحتنا فله ومن لم يقبل فأمره إلى الله الله يفعل في خلقه ما يشاء نفع الله بكلام المشايخ مشايخ اليمن ببيانهم حين نصحوا بانهم لا نرضى بهذه الفتوى وانها مخالفه واتقوا الله في اليمن وحافظوا على امن اليمن حافظوا على امنه وعلى استقراره وعلى السكينه العامه الله الله حافظوا على دعوتكم نفع الله بدعوتهم وكلامهم وبيانهم جزاهم الله خيرا وما زالوا ينصحون للامه وينصحون الطلاب بالصبر وبالرفق وبالتالم وبالاهتمام بطلب العلم وبالدعوه الى الله نسال الله التوفيق للجميع يقول جزاك الله خيرا على هذه النصائح والتوجيهات وعلى موضوع الفتوى وانها ما تبقى من لمن حذو دبت يقول طيب بعضنا طل هذا عندهم الجرح والتعديل فلان كذا فلان كذا فلان كذا هذه أيضا ملاحظة طيبة وهذا أيضا من مخربة من الأسباب التي خربت الدناءة هذه من ضمنها فتح باب الجرح والتعديل على مصراعيه يلجه من هذ ودب يجرحون من أرادوا ممن خالفهم ليكون من كان ويعدلون من يريدون ممن وافقهم لو يكون تعبان في الحظير، فحصل الذي حصل هذا سبب في دمار دماج من أسباب عدة سبب من أسباب عدة لا نريد الخطأ يتكرر هذا الخطأ لا نريد أن يأتي إليه أي خطأ وقع فيه الحجور ومن تعصب له العقل من الطلاب والدعاء وأهل العلم يتوقون هذا الخطأ ويحضرون من يقع فيه لأن العاقل والبصير والحليم من اتعض غيره العاقل من اتعض غيره وإذا كان تمر موعظه ولا نتعب، نسأل الله العافية والسلامة أي نعم معناه هذه قلوب قاسية قلوب عمية موعظة مثل الجبل بل ما, ما نعتبر ما الذي دمر دماج على ما علامة الاستفهام ما هو الجواب كل واحد عاقل فطن عنده عدة عناصر في دمار دمال منها هذا الباب فتحت باب الجه التعديل على نشرعه من هب ودب جرحوا من أرادوا وعدلوا من أرادوا هذا واحد من كذا كذا منها القول على الله دعي العلم ما هو هذا بالفتوى سواء كان يحيى الحجوري أو من شيخهم حصل فلان حزبي فلان كذا وفلان وفلان كم من كلام قول على الله غير علم يعني كأنه كانه يوحى إليهم هو رأيبيا وكلام عن القلوب وكأنه يوحى إليهم كما يوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلان كذا وفلان كذا أشياء كثيرة كانت سبباً في دمار دماج علينا أن نعتبر اللهم اشهد إنا بلغناهم أننا لا نريد أن يتكرر الخطأ دماج جعلوها شعلة من نار بعد أن كانت شعلة من نور النور هذا النور طيب والنار محرقه كانت شعله من نور حولوها شعله من نار حدد موقفك انت مع من هل هذا يدل على عقل حدد موقفك يذهبونه في اخر الليل يدقون عليه في بيته حدد موقفك انت مع من انت مع الشيخ حياه ولا مع المشايخ المرضى إذا قال مع مشايخ قالوا طردوه يخرجه يبكي مثلما خرجوه هم يبكون الجزاء من جزء العمل وكما تبين تدان هذا والله أنا ما أعتذر من عبد السليح حد الوقفة تقول إنسان إنسان مسكين طالب علم يا الله لو كان عالم ما تقول له حد احترمه لو كان عالم مخالفه الراي احترمه طالب وتريد ان يتحول الى مفتي و الى عالم انظروا ايش, إيش العقل السليم ماذا يخرج هذا, هذا العقل السقيم ما هو سليم هذا العقل السقيم حذف موقفك تشعر الناس تشعر عباد الله وانشعلوا شاء بالشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير وهو صابر وساكت وما ضيعه الله صابر وساكت وما ضيعه الله انظر الى ثمره الصبر ثمره الصبر والاذل والهدوء وتحمل صبرهم على راسهم لما انقلبوا على رؤوسهم ويا ليتهم يعتبروا اذا اعتبروا خير ونعمة نقول هذه ان شاء الله في نقول في الدنيا في الدنيا ولا في الاخره لكن لما يكون ايضا ما في اعتبار ولا في اتعاب معناه قلوب منكوشه قلوب انتكست شاء الله العافية والسلامة وفلان من الناس قال أنا أدعو على الشيخ عبد الرحمن نقسم قال هذا كان في 1428 جلي 1428 جلي قال فلان من الناس قالوا ما انه أنه من الليل نصفه نصف له ونصف زوجته يدعون على الشيخ عبد الرحمن عليه يا الله طيب دعاءكم ذهب هباء نثر رجع عليكم من 1428 وثمان وعشرين الليل مقصوب نصفين بجد الاجتهاد الرجل يقول والمرأة دعاء على شيخ يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو إلى الفقه والعقيدة شيخ سلمي شيخ سلمي مسالم جزا الله خير لا فوضى ولا مشاكل ما ما ما بره هو الحمد لله ضركم انتم ومن كان على شاكلتكم كأنكم يا فلان كأنكم تدعون والملأ يقول لك وعليك يثير وكلما دعوت أنت أو زوجتك يقول ملك وعليك يثير وريع عليكم كما يقال بالسف على الساحرة الله المستعان فقلت لكم نحن بحاجة إلى إلى توجيه إلى تعليم إلى تثقيف وإلى توجيه العلماء جزاه الله خير وانا لم اقول هذا الا من باب المحافظه على على بقيه المراكز لولا لو الضروره ما تكلمت في هذا لكن ضروره ورايت انه من من المهم ان أمثل بالذي قد حصل حتى لا يتكرر الخطا وحتى لا يقول من وقفناه عن خطوة ليش وقفتوه انا اعتبر بمشايخ الدار قد تبقى من شيخ الدار الذين شيخهم الحجوري شيخ شيخ شيخ فتوى, فتوى فتوى فتوى وانظر النتائج وحتى ايضا لا يقول من منعناه من الجرح والتعديل في العلماء وفي الدعاء وفي الأمماء ليش منعتموني يقولوا اعتبر بما اللي حصل في دماج من السباب والشتم والجرح والتعديل والقيل والقال وخروج بالدعوة عن طورها وخروج بالدعوة عن طورها وخروج بالمركز التعليمي عن طوره وبدلا من ان تتباثر الجهود في في التحذير من اصحاب البدع والمعاصي والمخالفات صاروا يحذرون من من اهل السنه ومن المشايخ ويصفونهم بالاوصاف الرذيله الكثيره والان لا زالت مسجله عليهم ستكتب شهادتهم ويسالون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون هل طلبوا من اخوانهم العفو انظروا إلى الى الخذلان والى عدم التوفيق هل طلبوا من اخوانهم العفو ملؤوا الملازل بالسباب والشتام والاشطار والذواكر بالقيل والقال والغيبه والنميمه والكذب والزور والبهتان والافتراء هل قالوا يا ناس سائحون كل بني ادم خطاه خير الخطائين التوابون أعفو عنا ونحن نستغفر الله ونتوب اليه من كل زله ومن كل خطيئه بالقول او بالفعل لا وكأنهم من الملائكه الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ألا فاعتبروا يا اولي الأوصى من ضأيناه يجرح ويعدل وهو ما هو من الشيوخ المتبع لنا سننزل من الدرس وسننعه من الدرس في أي مركز ما نقبل درس بأدب درس بأدب يكفي الذي قد حصل في دماج وفي كتاب وفي كتاب يكفي الذي وقع يكفي وزياده يكفي وزياده كان يتكلم متكلم بملء فيه والحجور يضحك نظما او نثرًا يسب من سب وهو يضحك جزاك الله خير لا هذا الذي خربه عندنا نريد مدرس مؤدب محترم يحترم نفسه ويحترم الدرس والا نقول له لا تدري وتسمح وقف الدرس وننظر غيره يقيم الدرس بكل ادب وبكل احترام والامور طيبه